كهُم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين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 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُنُونَ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهم وصبغ بالدهم وصبغل وإن لكم في الأنعام لعبره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 فلا تتقون، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم.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 وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ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 مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَاديثَ, وجعلناهم أحاديث فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ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 ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آيات وآويناهما, وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا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 قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكُنتم على أعقابكم تكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنن بل جاءهم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 إذا متنا وكنا تراب وعظام إن لَمَّبُعُثُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَاءُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا, إن هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ ومن فِيهَا إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ من بِيَدِهِ ملكوت كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يجار عليه إن كنتم تعلمون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 رزخ إلى يوم يبعثون، فإذا لفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فَلَا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون. فَنَسِقَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ خَسِرَ أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ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 لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقرب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين